بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كاتك كأسمان لدبو وملكتي كربو پر وردقاريو دبي وَسَاتِكَ زَوِيرَاتِ يَشْرَوْبَانِ كَرَأِهَا وَأَوِيْتِيَابُ فَرِيدَوْهِي تِينَ نَوْدَانَمَا وَأَدِيلَةٌ لِرَبِّهَا وَحُقَّةٌ وَمِلْكَتِي كَرْبُو بَرْوَرْدِكَارِيُو دَبِيَ وَاجْبَهُ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلَى رَبِّكَ كَدِحًا فَمُلَاقِي أي إنسان بێگومان تێکۆشەریت بەرەو پەروەگارت بە تێکۆشان، ئەو س پێی دەگەیت من نوتیەکیتاب بە و بیاەمیینی فەسە و ف و حسە و حییس بەیسیڕۆئجا ئەو وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَبَدَلَ خَوْشِيدَ قَرَيْتُهُ بَلَيْكَ سُكَارِي وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأُكْسِيَنَا مِيلَكْشْتَوَ دِلادَسْتِي فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا أَوْ بَزُويدَ وَاي وتتشتد وذخو انه كان في أهله مسرورا شنك بيجمان اولا وكسو كاردا ذلفوج بوا انه ظن ان ليحب واويجمان دبر كارجيز بلا ان ربه كان به بصيرا نخيروانيا سُنْكَ بَرَاسْتِي فَالْوَرْدِغَارِ أَوْ آغَادَارْ بُوَبَو فَلَا أُقُسِمُ بِالشَّفَقُ سوين بسوري كناري آسمان والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق وبشاو أوشتاني كويان دكاتاوا وبماان كاتي كپرد بيتاوا ايوتي فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اِتْرِبُوَتِي بِرْوَانَ هَيْنًا قرآن قُرْآنَ أَمْ بُخْوٌ نَدْرِي أَتَوَسُّجَدَنَا بَنُو مُلْكِنَا كَمْ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ واخواتك اعداد روزانه بويكل دل دگرن فبشدهم بعذاب اليم كوات مجديان بدر بس زاي سخد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بلام اوانيك بروايان هينا اوكر دوبا شكانيان كردوا بو اوان هي پاداشتي بي برانوا